اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله على وسره لا قابض لما بسط ولا باسط لما طبط ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بمحامدك كلها لك الحمد كالذين نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا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 إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد بما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد أطعمتنا من جور وكسوتنا من عري وشفيتنا من سقم وآمنتنا من خوف اللهم لك اللهم لك الحمد على نعمة الصيام والقيام وعلى نعمة بلوغ رمضان اللهم لك الحمد على نعمة الصيام والقيام وعلى نعمة بلوغ رمضان اللهم يا من هو واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت it وإذا استنصرت به نصرت وإذا استرحمت به رحمت ألا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا واجت إلا وفقته ولا عزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا درية صالحة وهبته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا جبارا إلا قصمته ولا ساحرا إلا فضحته ولا ساحرا إلا فضحت ولا سحرا إلا أبطلته ولا سحرا إلا أبطلته ولا سحرا إلا أبطلته اللهم ولا مبتعثا إلا وفقته ولا مبتعثا إلا وفقته ولا مبتعثا إلا وفقته اللهم سلحهم بسلاح العلم والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح اللهم اجعلهم خير سفراء لدينهم وبلادهم اللهم اجعلهم الهمات الزين بقيمهم ومبادئهم اللهم من اراد بهم سوءا فرد كيده في نحره واجعل واجعل تدبيره تدميرا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 اللهم فأفض علينا من واسع رحماتك وجودك وفضلك وامتنانك اللهم نسألك الجنة ونعيمها ونعود بك من النار وجحيمها اللهم أصلح نياتنا ودرياتنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا اللهم اللهم وفقنا للصلاح والفلاح وجنبنا الرداء والموبطات اللهم وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مسرف القلوب سرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم وسع عليهم قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة ولا ت من حفر النار اللهم يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار اهلك الطغاة والظلمه الذين طغوا وبقموا واسرفوا في الطغيان اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك انتهكوا المحارم وخربت الديار وعاث الظالمون في الارض فسادا وقتلت الانفس ظلم من وعدوانا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 ونصرا مؤزرا اغفر لموتاهم اشت جرحاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم اللهم وحق دماءهم وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم اللهم شر التوحيد والسنة اللهم شر التوحيد والسنة في ربوع بلاد الإسلام والمسلمين وفي ربوع الأرض أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا وسيدنا ومولانا يا فارج الهموم يا كاشف الغموم يا مجيب داوات المضطرين يا الله فرج همومنا ونفس كروبنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واشرح سدورنا وأسعد قلوبنا واجعلنا من خير خلقك المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين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 يا تبيك لمعروفك تعرضنا ولبابك طرنا ولجودك سالنا الهنا لقد غارت النجوم ونامت العيون لك حي قيوم الهنا من نقصد وانت المقصود وبمن نلجئ وانت صاحب الكرم والجود الهنا من يفتح الباب ان اغلقته من يعطي العطايا هؤلاء عبادك وإماءك وقفوا بساحتك وتعرضوا لفضل نوالك اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا هذا ثلث شهرنا قد مضى اللهم هذا ثلث شهرنا قد مضى اللهم من المقبول منا فيهنى ومن المردود منا فيعزى اغفر لنا ما مضى اغفر لنا وبارك لنا فيما بقي واجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغثورا وسعينا مشكورا إلهنا يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينطع أبدا يا عالم السر منا لا تحتك الستر عننا يا عالم السر منا لا تحتك الستر عننا اللهم كما ستغلق اللهم كما سترتنا في الدنيا فسرنا يوم العرض عليك والحساب بين يديك اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه عيناك وخفي عن أعين الناس ويعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا اللهم فتقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا واسل السخائم قلوبنا اللهم أنزل من بركات هذا الدعاء على المجاهدين في سبيلك في ثبورهم وعلى المرضى في فرشهم وعلى في قبورهم اللهم لما شعتنا اللهم واجمع كلمتنا ووحد صفوفنا اللهم ربنا هذه دعواتنا رفعناها إليك أنزلناها بساحتك اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين